إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَى أَنِقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَقَذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِ لِيَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهِ وَأَلُقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً لي تسنع على عيني اذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَلَجَيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتَنًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرٍ يَا مُوسَى فَصْنَعْتُكَ لِنَفْسِي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 لا خاف ان يفرط علينا او ان يظلم قال لا تخافا انني معكما اسمع وارى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 هَلَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى